جزاؤهم عند ربهم جنات ع د ن تجري من تحتها, تحتها الانهار خالدين فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه